بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنف Qudil anfālu lillāhi wa rāsūl. Fattakullāhu wa أسلعوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم وَإِذَا تُليتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ هُمْ قِيَمُوا الصَّلَاةَ وَلَا التَّرَاخِي فِي مُنْفِقِهِمْ يُنْفِقُونَ حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم عند بهم وما فرطوا ورزقكم كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم من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 الشوكت ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كرح المجرمين إذْ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يَأْتِ ممدكم بألف مِّنَ من فَإِنَّهُ Oh my god! One once وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولهم. وَمَن يُولِي يومئذ جُورًا إِلَّا مُتَعَلِّفًا لقتال أَوْ مُتَخَيزًا إِلَى فِي أو متعيزا الى فئة فقد فاء رب من الله وما جهنم طبي. الموصيف، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلوهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زعبا Wa main يَوْمَ le yam أو متى One man ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن استعوف قد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُودُونَ عُدْ وَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِيأَتُكُمْ شَيْئًا وَلَمْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا لا توله ولا توله عنه وأن One <laughs> ولو <تصفيق> أن يَقُفِّنَتْ لَا تُصِيبَنَّ لَئِنَّ غَلَمُ مِنْكُمْ خَافَ الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل عَفُونَ فِي الْأَبْطَخُونَ أَن يَتَخَافُونَ أَن يَطْفَنُ مَن سَفَاوَاتِ فَأَوَاكُم وأيذكم بنصرٍ ورزقكم من طيبات لا لكم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والسر لن تخونوا الله أناكم وأنتم تعلمون، والله. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَرْضُ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنف ah ah da one well, I am. la وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَوْلِيَاءُ إِنَّهُ كَانَ وَمَا كَانَ لَهُم مُّؤْمِنُونَ وَهُمْ مُنَافِقُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّفَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ وَنِي الْمَسْجِدِ الْعَرَابِ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عند البيت إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً هَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كنتم تَكِينَ In a ladina تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسًوْا فَمَنْ يُغْلَبُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا جَنَّمَا يُشْعَرُونَ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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إِن تَهُوَ فَضْلُ مَا سَلَفَ وَإِن عُودُ فَقَد مَرَضُ النَّارِ وَقَاتِلُ I'm gonna إذ أنتم بالعذوة الدنيا وهم بالعذوة القصوى والركب أسفل منهم ولو توعدتم لقت لفتم في الميعاد ولكن ليقضى الله أمرًا كان ليحلك من عرك عن بينته ويحيى من حيان بينه وَإِنَّ الله لسميع عليم إِذْ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اعاكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم Innahu alimun bithati al وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَيُّنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَيُّنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وأكروا الله كثيرا وَأَطِيرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَيْهُ إن الله مع الصابرين وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ Ba وَاللَّهُ بِمَا يَأْمَلُونَ مُحِيثًا And I am at the Wonka! इذْ وَلَوْ تَرَى إِنْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُرُوهَهُمْ Ah! <laughs> كذب ألف رون والذين من قبله يفروق الله قوي شديد العقاب ما زالم يقوم ويوان ماثن اما ما وَأَنَّ الله سميع عليم تدى بآلف وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَلَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَرَقْنَا آلَفِ الْعَوْتَ وكل كانوا عالمين إن شاء الذين عادت منهم ثم ينقضون عدهم في كل مروة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كفروا إنهم لا يوجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من من قوتي ومن رباط الخيل ترهبون به ترحبون به عدوا والراه وعدوا من دونهم لا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وَإِنْ جَمَعُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ جَنَعُوا لِلسَّلْمِ فاجنع لها وتوكل على هو السميع وَإِيَّاهُ يُرِيدُ أَن يَخْذَوْكَ فَإِنَّ أَسْبَكَ ارِيوَ الْبِمِنْ هوَ الَّذِي أَنَّكَ ريج وبر المؤمنين وأن لفوا قلوبهم. لا أعاف قت ما في الأرض جمما ألف تبين قلوب يا ايها النبي وحسبك الله ومن تبعك من المؤمنين يا ايها بيحرض المؤمنين على القتال إن مِنْكُمْ منكم عشرون صابرون me at وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَعْلِبُ أَلْفٌ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقُهُونَ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضافا فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِنْ أَصْوَابِ رَطْيَةٍ لِبُوَءِ akum minkum anfu ya li bu والله ما الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أثناء رأى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله My God. lan أَكُونُوا مِمَّا ظَلَمْتُمْ أَلَمْ تَيْأُوا وَتَنْقُلُوا Allah is the Most Merciful O Allah is the funk والذين آمنوا Well, وَإِن تَنَافَرُوا في فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَمْرُهُ على قوم بينكم وبين Wallahu bima ta'am malu وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَغْفِرَ ما لو تكوفت نطفاً في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا. وَاَغْدُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى وَثَارُ to them I I I I ما ضاجروا جادوا ما كم فأولئك منكم